فَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يستهون عند الله وَاللَّهُ لَا لا يهدي القوم الَّذِينَ الذين آمنوا وهاجروا وَجَاهَدُوا فِي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 خالدين <تصفيق> فيها أبدا ان الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا اتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم من أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ كُم وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ قَتَرَفْتُمُهَا وَأَمْوَالٌ قَتَرَفْتُمُهَا وَتِجَارَتُكُمْ تَ يا ونكسادها ومساكين ترضون غاء أحب إليكم ومساكين ترضون غاء أحب إليكم من الله ورسوله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 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فَلَمْ تُنْعَمْ عَلَيْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمُ مُدْبِرِينَ ثُمَّ وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى <وعل> المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا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 ت عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء الله عليم حكيم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 وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصار المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفهوا من قبل قاتلهم الله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مريم وما امرو يا عُبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ تفئو نور الله بأفواههم هم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هُوَ سَلَامٌ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ